رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا آمَدًا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 إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء إِقَوْنَ التَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلهَةٌ لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْقَانٍ بَيْنَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلَٰئِكَ هُوَ يَنْصُرُ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنْصُرُ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبلئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثّرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 أبلصر به وأسمع، ماله من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحد، وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق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 وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمار فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كماله وأعز نفرا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ لَهُ زِينَةً مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ طَعَامُ النَّاسِ فَأَمَّا الْبَهِيمَةُ اللَّهُ ۖ وَأَمَّا الْإِنْسَانُ فَاتَّخَذَ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 قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله.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 قد بلغت من لدني عُذْرَا فَنَقَلَ قَ حَتَّى إِذَا أَتَى يَا أَهْلَ قَرْيَتِي اسْتَقْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ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 سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا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 قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا